الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة السادسة والأربعون من حلقات أحكام من القرآن الكريم، وهي في الكلام على قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشغي والمغرب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين وآثى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآثى الزكاة وأن ينفون بأهدهم إذا عاهدوا والسابعين في البعساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون البر والخير والتولي بمونا الاتجاه وقبل المشرق أي جهة المشرق والمغرب يعني أنه ليس البر في أن يولي الإنسان وجهه قبل المشرق أو قبل المغرب وإنما البر هو الإيمان بالله عز وجل والقيام بطاعته سبحانه وتعالى، سواء الأمر بالاتجاه إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى أي جهد كانت لأن المقصود هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ولهذا قال ولكن البر من آمن بالله أي أن البر بر من آمن بالله وليم الآخر والإيمان بالله هو التسطيع هو الإقرار هو الإقرار مستلزم للقبول والإدعام والله اسم من أسماء البارج جل علاء، وهو الاسم الخاص به الذي لا يسمى به غيره، ولا يستحق أن يصف بمذره أحد سواه، واليوم الآخر يعني يوم قيامة، وسمى يوما آخر لأنه لا يوم بعده، والملائكة وهم جمه ملك وهو العالم الغيبي الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأوصاف وأفعال جاء أثر الكتاب والسنة فالملاك عالم الغيبي عباد لله تعالى يفعلون ما يأمرون ولهم أمال وأوصاف مذكورة في الكتاب والسنة والكتاب اسم جنس وأن به جميع الكتب المنزلة على الرسل والنبيين جمع نبي وهو شامل في هذه الآية للأنبياء والرسل، وآت المال أي أعطى المال على خبه أي على محبته له وحاجته إليه زو القردة أي أصحاب القرابة واليتامى جمعي يتيم واليتامى هو الذي مات أبوه ولم نبلغ والمساكين هم الفقراء الذين أسكنهم فقط وابن السبيل أي صاحب السبيل والسبيل هو الطريق والمرابد من السبيل المسافر الذي انقطع به السفر والسائلين أي المستجدين الذين يسألون الناس وفي الرقاب أي, و... أي وآت المال في الرقاب وهم الأرقاء يشتريهم ويعتقهم وأقاموا الصلاة أتى بها مستقيمة والصلاة هنا شاملة للفريطة والنافذة وآت الزكاة أي أعطاها ومثعون آت أفسان محذور أي آت الزكاة مستحقها فالموفون بأهدهم إذا عاهدوا أي الذين إذا عاهدوا أحد الناس أو فبعهدهم أعطوه وافيا لا نأس فيه والصابرينة الأساء والضراء وحين البأس البأس الفقر والضراء المرض وحين البأس القتاب والحرب أولئك الذين صدقوا أي أولئك المتصفون بهذه الصفات، هم الذين صدقوا أي صدقوا الله سبحانه وتعالى بإخلاصه منه وقيامهم بطاعته وأولئك هم المتقون هم الذين قاموا بالتقوا على حسب ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاءت به أرسله هذه الآية الكريمة اشتملت على فوائد عظيمه أحكام جمة منها أن البر ليس ليس بالأعمال المطلقة وإنما هي بالأمال الصادرة عن الإيمان وإنما هو البر بالأمال الصادقة عن الإيمان بالله إلى آخره نفائدها أن الإيمان بالله من البر والإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء الأول الإيمان بوجوده والثاني الإيمان بربوبيته وتسالح الإيمان بأولوهيته والرابع الإيمان بأسمانه وصفاته فمن أنكر وجود الله فليس بمؤمن ومن أقر به أي بوجوده ولكنه انتقص شيئا من ربوبية الله سبحانه وتعالى لأن زعم الله تعالى مشاركا في الخلق أو الملك أو التدبير فليس بمؤمن بالله ومن آمن بذلك ولكنه لم يؤمن بأولوهيته فلسرف شيئا من انواع العبادة لا حول لله ولا حسبه الا بالله ومن امن بذلك ولكنه انكر اسماءه وصفاته فليس بينه وبين الله دارئ من امن بالله الا بالايمان بالامور الاربعه ومن فائده واحكامها فالايمان بالدنيا الاخرة فهو القيامة وهو اشمل الإيمان بوجود هذا اليوم وأن الناس سيبعثون يوم قيامة وكذلك الإيمان بما يكون في هذا اليوم من الأهوال العظام وما يكون فيه من نشر الكتب كتب الأعمال وإقامة الوزن والصراط والصراط وحضور النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، وغير ذلك مما جاء في كتاب والسنة، ومن أي من الإيمان لمن آخر الإيمان بما يكون بعد الموت من فتنة القبر وأداب القبر ونعي القبر, القبر، فإن الناس يفتنون في قبولهم، فيسأل المرء عن ربه ودينه ونبيه، فيقول مؤمن الله ربي والإسلام ديني ونبيه محمد والفضل لله وصالحين ويفعّل الله ما شاء وعندك ترى ان الله تعالى وقّر جائما قيم الإيمان به والإيمان بلم الآخر لأن الإيمان بلم الآخر هو الذي يحتو الإنسان إلى العمل لأن الإيمان بلم الآخر هو الذي يحتو مرء إلى السقامة على دين الله وعلى شر الله عز وجل إذ أنه إذا كان يؤمن بأن هناك رقابا في ترك الواجب وفعل المحرم وثوابا في ترك الواجب وفعل المحرم فإنه سوف ينهض ويعمل لهذا بهالجنة العظيم. ولم تقع إلى الكريم أحكامها الإيمان بالملائكة والملائكة لهم أعمال ولهم أوصاف. على حسب أمر الله تعالى لهم يقول الله تبارك وتعالى جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة المثنى وثلاثة ورباع يزيل فشق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ومن أجل الملائكة وأشرفهم الملائكة الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستثف صلاة الليل يقول اللهم رب جبرايل وميكائيل وإصرافيل قادر السنوات والأرض عالم رب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يخترقون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فجبري موكل بالوحي وإصرافيل موكل بالنفخ في الصور وميكائيل موكل بالقتل والنبات فكل واحد من هؤلاء الثلاثة موكل بما فيه الحياة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستبتح في صلاة الليل بما ذكرنا وإلى هنا ينتهي الكلام في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته